Oh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم تتقلبون في نفحات الله عز وجل حياكم الله يسرنا أن أكون معكم طوال شهر رمضان المبارك بشكل يومي في هذا التوقيت يكون معنا بذن الله تعالى ضيف في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أو مصباح من مصابيح الهدى في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نستضيف فيها مجموعة ممن أناروا لنا الطريق نتحدث وإياهم حول جانب من جوانب حياتهم المشرقة لكي نستفيد ونتعلم منهم أما ضيفي في هذا اللقاء الحقيقة حرصت أن أبحث عن مقدمات تليق به لكني لم أجد أفضل من أن أقول لكم أن أضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور سلمان بن فهد العودة وجدت الحقيقة أن اسم الدكتور هو أفضل ما يمكن أن أعرف به فضيلة الشيخ سلمان حياك الله يا شيخ مرحبا فيك أهلاً وسهلاً وكل عام, عام أنتم بخير كل عام أنتم بخير الله يحييكم أنا سعيد أني أستهل هذا البرنامج بوجودكم معنا دكتور سلمان الله يحفظك الله, الله يراك. الشيخ سلمان طبعاً نحن في عندنا عدة محاور الحقيقة في هذا اللقاء و يعني لعلنا نبدأ كذا برمضان رمضان لي رمضان وجدول الشيخ سلمان في رمضان هل هو يختلف؟ عن بقية الأيام أو أن يعني نفس النظام ما يتغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أعلى وصحابه الجمعين وهذه طبعا أول ليلة أو ثاني ليلة من ليلة رمضان وما بعد تبلور الجدول أنا لا. وجدت نفسي في حدث <تصفيق> واحد لي يوم الحاصر يقول ماذا قاعد تسوي <تصفيق> الحق يقال أن رمضان دورة إيمانية روحانية وفرصة جميلة ومن أجمل ما يكون أن يجد الإنسان وقتا في رمضان نعم. لمراجعة القرآن الكريم لذكر الله سبحانه للدعاء للاستراحة لأداء حقوق النفس وحقوق الأهل نعم. اليوم أسمع الإمام يقرأ فقارنت بين قول الله سبحانه وتعالى فذكر الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكراء يعني هنا أن يكون الذكر عادة وليس فقط معقد وإنما يكون عادة لا يزال لسانه كرطبا من ذكر الله وهذا خير لأنك تجد أي إنسان مؤمن يقول أنا بخير الحمد لله كيف حالكم عساكم بخير الله يجزيكم خير الله يعطيكم العافية الله يبارك فيكم فهذه الكلمات حتى ولو كانت كلمات عادية فهي نوع من الذكر الذي ينبغي على الإنسان أن يعتاد عليه بينما فيما يتعلق بالأبناء الله سبحانه وتعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ما قل يذكرونه كما يذكرون هينا أبنائهم هينا وإنما هذه مجرد معرفهم عرفهم كانوا يعرفونه وينكرونه ففعلا تأملت وجدت الإنسان يعرف أبنائه لكن ما يعرف أبا أباه بشكل جيد أحيانا لأن الأب أكبر منك وربما يموت والإنسان في شبابه وفي نقاط غامضة من أبائنا أنا أذكر والدي رحمه الله ونحن صغار شافنا نهتم في الكتب وقال أبغى أبني لكم مكتبة في فوق وساعدناه وقفنا معه وبنى مكتبه ووضع الباب وبعدما انتهت تزوج امرأة ووضعها في المكتبة <تصفيق> <تصفيق> ما كنا نعرف ما الذي دور في, في خلد رحمة الله عليك لكن من نسبة للأبناء الإنسان يعرف أبنائه تماماً ليس فقط أن يعرف يميزهم يعرف مواهبهم خصائصهم نقاط الضعف فيهم صح. يعرف التفاصيل لأنه عاشرهم منذ الطفولة واقترب منهم ولذلك هو يعرف عنهم الكثير لا. وأجمل وأتم معرفة يمكن أن يمثل بها هي معرفة الأبل يا بنائيان. فالقصد رمضان فرصة جميلة وفرصة للقلوب لا. المسابقة أنا أقول المسابقة في في القلب يعني في قراءة القرآن مثلا الحمد لله اليوم أيضا بدأت في قراءة. وكتبت في ال الفيس نعم. أنني بدأت قراءة لا لم أجعل همي فيها نهاية الجزء ولا نهاية الصورة ولا ختم القرآن وهذا كله فاضل صحيح. ولكن هذه المرة على الأقل أنا أحببت أن تكون قراءتي أقرأ القرآن وكأني أقرأه للمرة الأولى. الله ورمضان يعتبر يعني منطلق كبير للتغيير. يعني حتى في كثير من الناس يعني ينتظرون لحظة رمضان لاجل انطلاقه إلى تغيير كبير في حياتهم بل إن البعض يعني يعني يجعل خططها السنوية وانطلاقاتها السنوية من متغيرات شهر رمضان الكريم هو يكسر الروتين نعم. رمضان فيما يتعلق بالأكل بالشرب بالنوم آه. آه واضح إنه رمضان له وضعية خاصة وكل أحد عنده برنامج محدد فيما يتعلق م. برمضان طبعا هناك تغيير إيجابي مثل الصيام القرآن الذكر، صلة الأرحام، اجتماع الأسرة، وفي تغيير سلبي مثل نا. كثرة التسوق، ومثل السهر، ومثل نا. متابعة بعض المسلسلات التي قد لا تساعد في بناء القيم، ومثل الهوس الرياضي، وبعض العيوب وأحيانا النوم عن الصلاة بالنسبة لبعض الشباب. هذه يجب معالجتها. ما يتعلق البرنامج حجر الزاوية دكتور، يعني كان الحقيقة يعني. التغيير في البرنامج والتغيير أيضا في الواقع بين هذا وذاك شيخ سلمان يعني أنت كيف كيف رأيت أنا الحقيقة ودي أتحدث عن عن حتى عن البرنامج وعن استعداداتك لهذا البرنامج ومن خلال رحلاتك واستعداداتك وقراءاتك للكتب في هذا الجانب هو الحقيقة يعني اليوم أنا اكتشفت إنه البرنامج يعني حمولة إضافية بالنسبة لي <تصفيق> يعني ما كنت يمكن يعني بسبب الشغال في البرنامج طيلة ست سنوات يمكن الإنسان لا يجد روح رمضان مثل ما يجدها الآخرون اليوم وجدت نفسي أنني أعيش أجواء رمضان القديمة التي كان الإنسان يعيشها من ما يتعلق بالتفرغ وقراءة القرآن الاقتراب من العائلة والاقتراب من الجيران أيضا تذكر أنه مع البرنامج الإنسان يسافر من بلده ويكون أحيانا في مسجد بعيد حتى جماعة الحي ربما لا تراهم إلا لما فا سبحان الله يعني البرنامج العام الماضي كان موضوعا عن التغيير، لا. وكان فيه يعني رؤى وتوقعات وأشياء كثيرة جدا أنا يعني أراجع الأوراق لأن كنت كاتب في أوراق الأوراق هذه معي، لا. يعني كنت أخشى عليها من الضياع حتى أني أحملها معي أجيب. في شنطة يدوية ايه. يعني لا يعني وبعد ما طبعا جيت هنا كنت في تركيا بعد ما جيت صورت منها عدة صور خلت في القصيم صوره وفي الرياض صورة وصورة معي بحيث إني أقرأها بشكل منتظم وأكتب منها أيضاً. وحصل هذا التغيير الحقيقة حصل فيه كثير من طلقات وتغيير في الواقع الحقيقة كانت سريعة ومتفاجئة ومترابطة. إن الواحد شخص المان ندخل إلى إلى جانب مهم الحقيقة وأنت الحقيقة فعلاً أجت في جادة كبيرة جدا وأصبح المتابعين لك. اللي كانوا يتابعون برامجك لا نصبحوا يتابعون ما تكتب في الفيسبوك وتويتر يعني عندك قرابة النصف مليون في الفيسبوك وعندك قرابة 140 ألف متابع بموقع تويتر الحقيقة يعني أعداد رائعة وجميلة وتعتبر رقم واحد يعني في, في هذه المواقع لكنها تعد لا شيء بالقياس إلى أرقام عالمية نعم هذه الصورة دكتور من الموقع الفيسبوك صفحة في الفيسبوك نعم نعم يعني هذا الرقم ممكن أربعمائة وكم واثنين وستين ألف نعم ساعدني ترى شوف يعني لك أربعمائة وستين ألف أربعمائة وستين ألف أربعمائة هذه ولا ما نعم. أشوفها زين يعني نعم لكن الشاهد أنه أنا كاتب مقال أمس حول هذا الموضوع نعم يعني وجدت أنه في يحدثون أن الشباب عن مغنية أمريكية اسمه ليدي جاقا يقول عندما ذهي واحد واربعين مليون نعم وهذه أبرة الشهيرة عندها أيضا مثل هذا الرقم وعندهم في تويتر مثل ذلك فتجد وتجد إنه يعني ناس ناشئون أو متوسطون أو حتى لهم تاريخ لكن الأرقام حقيقة أرقام كبيرة جدا يعني ولذلك أنا أقول إن هذه الأرقام هي تظل أرقام متواضعة. نعم. دكتور يعني الآن السؤال يعني. هل لديك الوقت للمتابعة يعني مثل ما يكتبون الأخوة والأخوات ومراسلاتهم أو أن لديك فريق عمل هو من يقوم بمثل هذا الأمر؟ استنتين. بالنسبة الوقت يعني في وقت الحمد لله يعني الوقت في برة إذا الواحد استثمره. صحيح. فا يعني اليوم وسائل التقنية معك في السيارة ومعك في الطريق وفي كل مكان. وخلال الوقت وجهز ااا على يعني كثير من تعليقات الشباب والبنات على ما أكتب نعم. وأحيانا أنا أكتب مقالات من نعم. إيه هذه هذه إحدى الصور اللي الصور صحيح. <تصفيق> <تصفيق> هذه طبعا صورة شعبية لو شوف الدلة ووعندك النار في في البيت في القصيم يعني إيه ما شاء الله السلام عليكم فالالمقصود إنه يعني ال أكتب مقالات كتبت عدة مقالات حول من تعليقاتهم يعني مرة لحظتنا نقطة إن الإنسان كلما اقترب من الوصول إلى شيء نعم. يقل الصبر عنده ايه. وهذه ذكرتها اليوم وأنا أصلي مع الإمام سبحان الله يعني أحياناً لو, الإمام لو تصلي مع الإمام صلاة المغرب نعم. ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى تقول بطول يعني صحيح. الأولى والثاني شيء بيقرأ مثلا معناه طويلة ايه. لكن اليوم لأنها ترويح فإذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى تشعر بارتياح لأنه تقول أنه <تصفيق> الآن بدأ في الشفع والوتر فكتبت مقال من تعليقات الشباب ومرة كتبت مقال عن الحب وما أدرك من الحب أيضا من تعليقاتهم في شهر رمضان بدأ أكتب لهم أسئلة وفي نية إن شاء الله أني سأجعل مقالاتي الأسبوعية خلال شهر رمضان كلها أو بعضها مقتبسة من تعليقات الأخوة والأخوات على ما أكتب ما شاء الله لكن أنت بسألك عن أنت قلت أنه بيكون فيه تغرودة إن شاء الله كل يوم في رمضان في تويتر هي بتكون بالشكل هذا مقتبسة من يعني هي تغريدات تتعلق بالثقافة والعادات التي يعني نستطيع أن نستفيد من رمضان فيها وأقتبس ما يقوله الإخوة ليكون جميل. مادة لمقال. ننتقل إلى محور آخر دكتور وهو رحلتك الأخيرة إلى جنوب أفريقيا والحقيقة رحلة جميلة وإحنا في عندنا مجموعة صور راح نستعرضها لهذه الرحلة. لفت انتباه الحقيقة عدد كبير من الأشياء استيشيل الطبخة <تصفيق> هو جزء من المحاور <تصفيق> فهي لفتت انتباهنا الحقيقة يعني نبغى نافذها إن شاء الله محور محور أنا خليني أبدأ عن عن هدف الرحلة دكتور وأنت الحقيقة يعني في كل سنة أنت تروح البلد لبلد بالله. معين <تصفيق> تحضر للبرنامج صح أنا سنة كنت في دبي نعم وسنة كنت في تركيا نعم وسنة كنت في بريطانيا وأمكت في تلك الرحلة يعني قرابة الشهرين نعم. عبارة عن تفرغ علمي أخذ معي كتب التي سأقرأها وكتبي وموضعات التي سأحضرها وأذاكر دروسي نعم. وأجد فيها تفرغ أكون يعني بمفردي آآ آآ آآ معزول يعني أعزب فوجدت أن هذا فيه نوع من التغيير والتجديد والحقيقة فيه كثير من المعاني حتى سبحان الله يعني ما يتعلق بالصلاة مثلا أنا في الغالب لما أكون مسافر هنا بطبيعة الحال الإنسان مسافر وفي بلد في الغالب إنه بلد لا يوجد مساجد بالقرب منك تجد الواحد يصلي لوحده لكن كنت أجد في يعني من روحانية الصلاة والإنسان يصلي لوحده لوحده أكثر مما أجده وأنا أصلي مع مع الناس ففي فيه معاني فيه مع الشعور بالخلوة بالله سبحانه وتعالى وايضا وأيضاً في قيمة عظيمة جداً شعرت بها وهي حقيقة الحرية يعني من أعظم نعم الله على العبد سبحان أنه جعله حرا هذا هو الفارق بين الإنسان وبين الحيوان الحيوان يعني لا يملك هذه الحرية وإنما هو يعني مرتب له كل الأشياء بينما الإنسان عنده قضية الحرية ومن رحمة الله إنه حتى قضية التدين الله عز وجل وإن كان بين الدين الحق إلا أنه جعل للناس الاختيار القدرة على الاختيار وقل الحق لا. من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحملهم المسؤولية فهنا حرية الإنسان في يعني ما يأكل ما يشرب ما يعمل ما يقول ما يكتب في برنامجه يعني حتى الضغوط التي من حول طبع. الإنسان يعني طيب. تخف عن الإنسان كثير يعني أنا بطلع فاصل وأرجع دكتور الحقيقة إلى, إلى يعني الحقيقة من الأشياء اللي, اللي أعجبتني الصراحة يعني 200 إلى 300 كتاب تقريبا أنت تقراها للتحضير لبرنامجك اليوم الرمضاني هذا الحقيقة في احترام للمشاهد وهذا السبب شيخ سلمان الحقيقة اللي جعل جعل منكم لا تقعون في روتينية الظهور الإعلامي الناس تذكر لما ترى كثرة الظهور تقتل الشخص أو كان إلى آخر فأنت الحقيقة يعني ظهورك الإعلامي كان متجدد لأنك الحقيقة تتجدد مثل هذه المواقف نتحدث عنها بعد الفاصل إذا تكرمت كنوا معنا بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى هياك الله شخص أخذ اتصال ونرجع إن شاء الله إذا تكرم معنا أمرعد من الطائف تفضل أختي مرعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة آه. الله وبركاته أولا أهنيكم حقيقة بسهر رمضان وإنكم حتعدتون جدا صراحة ب... ب... يعني هي قناة الرسالة نعتبرها القناة التي تحق أن تشاهد في رمضان الآن يعني مع الدكتور سلمان العودة صراحة رحنا كثير بشوفته وبحديثه اللي انحرمنا منه في البرنامجين لكن أنا أحب أقوله صراحة لأنه النجم دائما يتألق يعني لا يسقط أبدا مم. يعني مو يعني هذا شعور صراحة شعور الجميع يمكن يعني في في العالم مش بس في المملكة. برنامج رائع وضيف رائع وهو شخص يعني حقيقة يعني نعتز به ونفتخر وأنا كنت أعتبره همسة بين العالم كله المملكة يعني في ناس كثير من خارج المملكة العربية السعودية حب السعوديين من خلال كمال العودة فيعني حزنا حقيقة على البرنامجين اللي يعني غاب غابت فراحة لكن إن شاء الله عندنا أمل إنها تعود إن شاء الله صاحبها لن يغيب ابدا يبقى دائما ملهم ودائما عظيم شكرا صحيح. لكم القناة شكرا لك وكل عام وانتم بخير يا دكتور سلمان وانت بخير الله يحييك شكرا مراد شكرا جزيلا الله يحييك ما ابغى اهلا وسهلا الله يحفظكم آه دكتور آه يعني 200 300 كتاب تقريبا أنت تقراها الله يحفظك الاعداد للبرنامج الى طبعا البرنامج في العام الماضي على وجه الخصوص خصصنا له موضوع التغيث فأخذت معي أكثر من يمكن ثلاث كتاب وأخذت معي أكثر من خمستعشر ألف عنوان. ما شاء الله. من الإنترنت. نعم. يعني ااا طبعاً فرغنا فرغت في ورق حتى يكون سهل إني ت تعاطى فيه كل مكان. الله واستعرضتها كلها الحمد لله. يعني ما, شاء الله ما شاء الله. وكتبت منها من خلالها حوالي سبع مائة صفحة اللي ما هو موضوع التغيير. إيه نعم. وهذا الموضوع هو الذي الآن أنا أحلم بتحويله أن إلى كتاب لأنه عندي ملامح وعندي أفكار لا جديدة لا في موضوع التغيير. بعضها قلته في البرنامج وبعضها لم أقوله يحتاج إلى يكتب كتابة يعني نعم. هذا الذي إن شاء الله أنا أفكر فيه جميل. في المرحلة القادمة شخص سلمان أيضا تعلمت اللغة الإنجليزية يعني اللغة أنا تعرف <تصفيق> الإنسان اللي تعلم الإنجليزية عن كبار هذه الصورة وأنت جالس تدرس يعني تطور الوضع إلى أنك تدرس اللغة الإنجليزية. لا لا بس أحيانا هذه طريقة للتعلم. إيه نعم. تتعلم من خلال أنك تشرح لأحد. تشرح للآخرين إيه. أو هذه هذه اشتريتها هذه شو اسمها اللوح هذا. إيه. اشتريته وصرت أكتب فيه كل يوم خمسين إلى ستين كلمة أو إكسبريشن يعني نا. عبارة على ما يقولون. مثلا كنت ااا أقرأ عن عمة وعن تاريخه كيف كان مم. يقول عن ماندلا ما كان يعرف اللغة الإنجليزية لغته الأصلية الأفريقانية وتعلم نا. اللغة وذيل لغته فيها بعض الركاة فلكني كنت أكتب بعض الكلمات مثل كان يقول مثلا I am sick and tired of this يعني متضايق جدا من من هذا الشيء مثلا أو يقول سايد باي سايد يعني سوف نسير جنبا إلى إلى إلى جنب أو مرة لما طلب زوجته يعني إنه يخرج لأنه توفي ولده في السجن وما تمكنوه من ما تمكن من الخروج له فكان يقول خلوني أذهب قالوا أنا خاف منك قال I give you my word يعني هذه عربية في الأصل نعم. التعبير نفسه أنا أعطيك أعطيك كلمة يعني أعطيك كلمة نهاية أنني سأعود يعني لي لي ما يدعو إلى أو وهكذا يعني في أيضا في النهاية لما بدأ الحوار مع حتى مع رئيس جنوب أفريقيا التي كانت تعمل بالأبرتايد اللي هو التفرقة العنصرية فكان يقول we are يعني نحن نكتب التاريخ الآن أو نصنع التاريخ الآن فكنت أكتب هذه العبارات التي يريد أن أحفظها أو كلمات أكتبها وأجلس أرددها وإذا ذهبت إلى مكان أو حتى لو كنت أغسل يدي أو شيء أضعها أمامي ما شاء الله. وأرددها حتى يعني في الوقت الضائع جميل. بس ش... بقول لك نقطة أني ما, ما حصلت شيء يذكر إيه؟ وهممت قبل سنة كنت في لندن وهممت أني أترك هذا الموضوع عجيب. فكان إلى جواري في عندي فصل ذهبت إلى جواري رجل مسن سألته من وين هو قال من الهند قلت كم عمرك؟ قال عمري 72 سنة وهو رجل لا يعرف أي شيء يعني ولسانه يعني صعب والكل يضحكون عليه كل ما تكلم بشيء يضحكه <تصفيق> فقلت كأن ما ساق الله هذا لي الله والله الله. أعلم يعني إيه. أنا على الأقل التقطت هذه الحكمة أنه يمكن هذا سلام. على أساس أن الإنسان ما ي... ما يمل يعني الشيخ سلمان في رحلتك إلى جنوب أفريقيا مواقف إحنا سن... إن شاء الله نأخذها موقف موقف لكن لفت انتباهي الحقيقة إلى إلى تقريبا سبعة وثمانين صورة التقطها لطيور النورس أحد الشباب هذا اللخ اللي كان عندي والتقطه إيه وووكتبت عليها دكتور عبارة هذه اللقطات وكتبت عليها أرواح كأرواحنا أنا, أنا وحيد هناك إيه فسبحان الله يعني مع الوقت شعرت أن هذه تتميز ليست جمادات، وليست نباتات كالأشجار وإنما هذه مستواها أعلى ففيه جامع مشترك بيننا وبينه وهو أننا من ذوات الأرواح نعم حتى الفقهاء لم يتكلمون عن ذوات الأرواح وحكم ذوات الأرواح إلى آخره طبعا هنا يدخل فيها الإنسان والحيوان والطير، فهذا معناه أنه فيه نطاق مشترك بيننا جميعا وهذه الأشياء الغريبة أنه في معظم بلاد العالم مستانسة <تصفيق> يعني تأخذ أحياناً الشيء من يدك وتقترب منك ايه. وممكن تقع على كتفك بينما في بعض البلاد حتى في مكة شرفها الله تجد اه. أنها تنفر من الناس اه. اه. اه. لفت انتباهي أيضاً الشيخ سلمان سلمان وفريق العمل طبعاً هل جميع أن أغلب الصور كان مكتوب يعني تحت توقيع غادة سلمان أغلب الصور اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا من هي غادة سلمان غادة بنتي اي ما شاء و... الله و... و... والكبرى الكبرى باسترى فيها الله يرحمه حمزه سحاته ثاني يقول الكبرى لا هذه هذا حبي... هذا ولدها هذا ولدها هذ... ميلاد ميلادي والكثير يغلطون فيها يحسبونه بنت فعندي <تصفيق> الحمد لله أربع بنات الله يخليهم لي وأنا اعتز كثير وليس يعني ان لم يكونوا أكثر ليس أقل حبا من الأولاد. م. عندي غادة وأسيا ما بينهم يمكن فارق بسيط جدا نعم. ولذلك هما عندي كالعينين وأسيا يعني أيضاً شاركت مشاركة كبيرة لكن ايه. يمكن طريقة النشر هذه بدأوا بها فصارت ايه. يعني. هذه. كذلك طبعا عندي نورة نورة ايه. هي الـ الـ الـ الوسطى نعم. وإذا كانت غادة وأسيا مثل العينين فنورة بالنسبة لي مثل الرأس. مثل الرأس. وفوقه بالتاج عاد. هذه. أيوة هذه أنا سميتها ذات ذات القرنين أو ذات القرون لأنه كان يجدلون رأسا ج ج وأنا استفدت من القرنين استند القرنين والروم ذات القرون أيضا هذه هذه لذا دكتور اللي قبل شوية الصورة قبل هذه يا وهي اللي كانت يعني فرحة ب أنت بعد ما جيت من جنوب أفريقيا كانت مثل اللي زعلانة عليك. نعم اليوم الحمد لله بالشركة بعد طول ترويض اليوم <تصفيق> بدأت يعني تتقبلني بشكل جيد. سبحان الله آه، آه، آه، نروح الآن دكتور في جانب آخر الحقيقة وهو زيارتك للزنزانة اللي كان فيها نيلسون مانديلا نفسها اللي مك فيها قرابة العشرين سنة زرتها يعني. إيش الشعور اللي اللي كان ينتابك في تلك اللحظة وأنت تزور يعني هذا السجن؟ أو سبع عش سبع وشرين. ترى ما ندله قرسيين سبع وشين وشين سنة. سنة. سنة. يعني شوف أنت تغلط أحيانا تقول خمس وعشرين الفارق سنتين عندك استعدادين سنتين. سنتين كثيرة والله. ما والله. فالحقيقة أنا أنا استغرب يعني من الأفق كان ال بالمناسبة كانت المعاني. هذي أحد الصور اللي. إيه, إيه هذا هذا المت... المرشد السياحي. أي عن الزلزال والمرشد يقول أنفسهم من السجناء. عجيب. إيه آه. عاشوا في هذا في هذا السجن فو يشرح لنا الآن بلغة إنجليزية أفريقانية لأنهم ينطقون الخاء مثلاً بالإنجليزي يعني مخلوط شوي. آه. ولكن أنا معي بنت بنتي بنتي درست في أمريكا ووو و... والبراء أيضاً كان معي يعرفون ال اللغة ويساعدونني في. هذه زنزانة النساء هذه ناديز... زنزانة أي نعم هذه ربما جلس فيها 20 سنة وجلس فيها ماكن متفرقة أي لكن في هذا السجن جلس 27 سنة نعم لكن الزنزانة هذه اللي جلس فيها هذه هي بالضبط نعم. يعني لا, لا, لا يوجد فيها أي مقوم مقومات الحياة الله. الشيء الطريف نعم. إنه يعني عنده فيها النافذة هذه أن شفتها الآن كانوا يسمحون الحقين الـ الـ الـ الـ الـ السجن أنهم يلعبون كرة بعد ما اكتشفوا أن ماندللا يستطيع أن يشاهدهم من هذه النافذة بنوا خلف النافذة جدارا يحول بينه وبين المشاهدة الشيء الطريف أنا أقول الإيمان يجب أن يصنع الثقة هذا عفوا دكتور هذا سرير سرير, سرير نالسون ماندللا اللي كان ينامي له نعم. نعم أقول لك أنه الشيء الطريف الشيء الطريف أنه تذكر طبعاً ماندللا يعني الله سبحانه شبح تعالى يعني بحكمته و مكن له وللسود أنفسهم ولما يسمى بالـ اللي هو الحزب الكونغرس حزب السود مكن الله لهم في عام مضى كأس العالم أقيم في جنوب, في جنوب أفريقيا نعم. نعم. و جاءوا عملوا احتفال في نفس المكان هذا الذي الله. في روبن ايلاند اسمه الجزيرة التي كان فيها السجن نعم فسبحان الله يعني كيف تغير الأحوال وسنة الله سبحانه وتعالى ولا شيء في هذه الحياة يدوم أحيانا نتعايش مع الأشياء كما لو كانت يعني واقع أزلي صرمدي لا يزول صحيح. وبعد ما يزول ما تصدق نعم ما تصدق أبدا لا. يعني نعم صحيح أخذ اتصال دكتور وارجعي إن شاء الله لمحورنا ما اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله الأخي تركي حياك الله شلونيك عساك بخير أهلا وسهلا الله حييك الله عسيك حياك الله شيخ سلمان كيف حالك مرحبا مرحبا تركي أهلا فيك الله يسلمك عافيك. أنا أتمنى يا شيخ سلمان أن يتسع صدرك لي قليلا تفضل شيخ سلمان أول حاجة أنا أعتقد بأن منعك من السفر هذا أمر ندينه جميعا واحنا كتبنا لك أفضل مرة في تويتر وفي فيسبوك في بإدانة منع من السفر وهذا حق لك انت ستذوي ولكن أنا عندي بعض الملاحظات يا شيخ سلمان أن تملك جماهيرية عالية وتملك ايضا فكر يمؤثر في كثير من الشباب ونحن نحتاجك في مواقف كثيرة نراك تتحاشى الحديث عنها مثل مسائل مثلا المانع من السفر مثل مسائل المعتقلين مثل مسأله اخوي تركي، أخوي, تركي اخوي تركي اخوي تركي أمور محتاج من الشيخ سلمان أن يرتب عليها لأن هذا هو دوره الآن دور الشيخ طيب. سلمان العودة في هذه الأيام وما ينتظر أخوي, اخوي تركي إذا إذن أخوي إذا أذنت لي أ... في هذه الأمور اخوي تركي تذلي بس الحقيقة إحنا يعني أنا بس استأذنك يعني ما يعني فكرة, فكرة البرنامج اللي الآن احنا فيها هي مختلفة تماما عن الطرح اللي تطرحه يعني احنا برنامج رمضاني مختلف تماما واذا إذا, اذا اذنت لي اقول لك ليش انا مستمرك هذا الطرح اقول حاجة لك حاجة شيء اذا اذا اذنت لي الله يحفظك انا ممكن اتواصل معك بعد الحلقة لكني انا ما ودي حيعني محاوري وفكرة برنامجي والامسيه اللي احنا مسويينها يوميا انها يعني تروح في بعض الموضوعات اللي ما هي من صميم موضوعي فانا استاذنك اخوي تركي خلونا نروح فاصل ونعود إن شاء الله لاستكمال محاورنا كنوا معنا أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى يا أخوة والأخوات أذكركم بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة حياك الله أشفع سبعاً أهلاً ومرحباً دكتور من ضمن الحديث اللي أو من ضمن الأشياء اللي الصور اللي إحنا أخذناها معك ونريد الحديث عنها حول رفيق نيلسون مانديلا اللي كان معه في نفس الزنزانة أنت التقيته وجلست معه ما الذي دار بينكما وهذه صورته دكتور أن تجلس بجواره هذا أحمد كترادة ما تلاحظني مسمار بصورة دي يمكن الجو هناك الشمس الشمس لا والله الجو بالعكس الجو يميل للبرودة يعني اه اه, اه. بس ولا نقول التبع على المصور المصور ما التقط صوره هذا اسمه أحمد كترادا اي وهو مسلم طبعا مسلم من يمكن من اصول هنديه وهنا الطريف اني كنت كاتب مقال وقلت انه عاش في السجن 18 او 19 سنة لأنني قرأتها في الإنترنت اه اه. فلما قابلته سألته قال كم عشت كم جلس في السجن قال 26 وعشرين سنة أنا فقط أقلم من مندلا بسنة سنة. واحدة يعني ايه. دخلت بعده أو بسنة وخرجنا سوا عجيب. وجلسنا عشر سنوات غير مسموح لنا بأن نأكل الخبز وهدي كتاب ايه. مكتوب المكتوب نوع no bread for Mandela لا خبزة لـ Mandela إنه عشر سنوات كان محروما من ال... وكانوا طبعا يقتلون السجناء في سجين بره رفض ممارسة الشذوذ معهم وضربوه حتى يعني آل به الأمر إلى الجنون يجعلون السجناء عرات لفترة طويلة جدا بالمناسبة في جوهانسبرج برج عبارة عن متحف في كل الصور الحقيقية وليس رسوم فقط تعبر عن تلك المرحلة أنا ما رأيته حقيقة لكن الكثيرون قالوا كان يجب أن تكون مررت عليه آه آه آه. آه طيب آه طبعا تحدثت معي باللغة الإنجليزية دكتور أي بس يعني على طريقة البنقالية <تصفيق> بطنك يوجعني. <تصفيق> دكتور ايضا كان لكم نصيب كبير من التعليف في, في الفترة اللي كنتم موجودين فيها في جنوب أفريقيا هي الحمد لله يعني تقريبا كل, كل يوم يعني كنت أكتب آه. يوميا طبعا باشا. عندي المقال الأسبوعي صار تكتبه بعناية عندي المقال الشهري هذا أنت منهمك دكتور في كتابة أي نعم وكذلك كنت أكتب كتب يعني صنعت الحمد لله ثلاثة كتب ربما بعضها كانت أصولها موجودة في كتاب مع الأئمة هذا عن الأئمة الأربعة وأجمل ما فيه أنه مع الترجمة لكل واحد منهم بشكل مختصر ذكرت الجوامع والفروق بين الأئمة ما يجمعهم الخصالة المشتركة والفروق التي تميز كل إمام عن الإمام الآخر ما شاء الله. حوالي 22 فقرة طريفة يعني في اللباس في الشعر أجيل. في الأدب في الأخلاق في الفقه في الاعتقاد في العبادة في التجارة في أشياء كثيرة جدا ما شاء الله. وكذلك كتبت كتاب مع رمضان وهذا طبع الحمد لله قبل أسبوعين آه. وزع الآن وكتبت كتاب فقه الاختلاف وفي الأصل كان عندي كتاب ولا يزالون مختلفين لكني جمعته مع كتب أخرى واعدت كتابته يعني بالقلم من جديد لأنني أدركت إنه خاصة مع التحولات التي في العالم الإسلامي هناك يعني احتمالية كبيرة جدا لوجود اختلافات وهناك حاجة إلى أن نتعلم فقه الاختلاف. يا سلام: أيضا دكتور في جزية بدنا نتحدث أنا حول الطبخ. <تصفيق> <تصفيق> في صهر ما شاء الله وانت تطبخ تجيد الطبخ الشخصي لا يعني لا بأس أنا كنت طبعا في المرحلة الثانوية وفي الجامعة كنت يعني أطبخ يعني وربما أجد وقتاً لذلك. بس, بس للأمانة يعني في في هذا المكان بالذات وفي الصورة يعني القصة لا تتعلق بطبخ بقدر ما تتعلق ب يعني خلطة عبارة عن حليب وعسل وشيء من الهيل وشيء من الكاكاو إلى آخره يعني حاولت أن أجد يعني خلطة سرية صحة عبير وأصا أصارت طيبة المذاق. المذاق نعم. <تصفيق> وش نسميه هذه الطبخة؟ والله يعني بعدين عاد نشوف الاسم إن شاء الله. <تصفيق> والمعين هنا تكدس الدكتور من طب ال. طبعاً يجون اللي ص يطبخونه <تصفيق> يعني. جيد. أيضاً أنا من الأشياء الحقيقة اللي لفتت انتباهي شخصاً ما الله يحفظكم في هذه الرحلة. هي يعني بالمناسبة دعاني آه. أحد الأصدقاء هناك آه. وكان بالمناسبة الطبخ ما أحتاج إليه لأنه كل يوم آه يعني آه الشاب القريب مني محمد الحمد آه. في كل مساء يعني بمجرد ما تغيب الشمس ويعني يمضي من الليل ساعة أو ساعتان أجد اتصاله علي ها شيخي تأخرت علي ثم أخذ المشي أذهب إليه يعني مسافة م. كيلو نص ذهابا وإيابا كنت استمتع بالمشي لأن مدينة كيبتاون كلها مماشي خاصة بعد آه. استضافة آه. كأس العالم كل المدينة يمكن لو جاء مئات الآلاف من الناس يمشوا في الوقت ذاته لن يضيق بهم المكان م. مع جودته طبعا ونقاء جوه للمحيط الأطلسي والمحيط الهندي ونقاء الماء الماء يشرب من الصنبور مباشرة ففي كل ليلة أذهب إلى هناك وأجد يعني ملاد دوَطاب ومن وفائي لتلك الوجبة أن لي لا أتناول في بقية النهار شيئاً فأكون مصرفاً إلى ال القراءة والكتابة والإنترنت وجوجل نفسه جبته برجله وربطته عندي <تصفيق> على شاشة الجهاز وصرت يعني أأجئ أنتقم على دوَطاب من طيب الكلام والشعر والمعاني تجد تفسير آية القرآن أو تخرج حديث أو معنى من المعاني شيء يعني ما شاء الله يعني شاء الله مع الوقت يعني دكتور كيف كان برنامجك اليومي هناك في الـ طبعاً مثل ما ذلتك برنامجي رهن إشارتي أميز ما فيه أنني أتصرف في البرنامج والغريب أن الواحد ينام نوم قليل ويصحو ويشعر بشبع أنه شبعان نوم وفي نفس الوقت يعني مبكر م. وفي الليل أصحي أكثر من, من مرة يعني وأنا ما أطمئن للفجر عندهم ما أعرف بالضبط فلا أصل للفجر إلا بعد ما أرى الإسفار أيه؟ أيه؟ يعني المهم أنه بعد ذلك يعني هناك الكراءة هناك الكتابة هناك يعني المراجعة والدراسة م. هناك بعض البرامج التي يقوم بها يعني ألقيت الخطب في المساجد في عدد من الجوامع وتنقلت بينها وفي طبعا عرب وصوماليون و... وأيضا طالبة مبتعثون من... من دول الخليج من اليمن من مصر من عدة أماكن وفي مراكز إسلامية عملت لهم محاضرات وزيارات وتعرفت عليهم. ف... يعني البرنامج كان الحقيقي ملي. بالنسبة لي أنا أقول أنا أعتبره رقم واحد. لا أدري هل أنه هو آخر يعني عمل عملته تفرغ ولذلك لا يزال حاضرا في ذهني ما جاء بعده ما ينسخه نعم. أو فعلا إنه كانت رحلة متميزة. جميل. شخص سلمان الحقيقة في كثير من أسفارك اللي تسافرها يعني سواء في تركيا في جنوب أفريقيا وغيره. يلحظ الجميع إلى أي مدى أنت تتبسط حتى في يعني ممكن لو سيارة تتعطل تنزل الدف مع الناس آه آه آه آه آه شوف آه آه آه هذا يشوف قال لك أحد الكلم هذا نعم شيء غريب لأنني كاتب عندي يا لما الله كاتبها الآن كاتب نفس الكلمة أنه يعني هذا من الأشياء الطريفة أنه حصلت معي في كيبتاول أكثر من مرة يعني حصلت واحد سيارته متعطلة وقال يعني يدك تكفى وصرنا نلوف ونروح ونرجع حتى يعني مللت وتعبت فتركته يعني. أو تحب الاحتكاك بالناس الناس هناك حقيقة طيبون آه. و... و... ويحبون العرب يحبون المسلمين يعني المسلمين 2% إلا أن الثقافة الإسلامية أي واحد يشوفك عربي يقول السلام عليكم آه. بسم الله وإذا كان يحتاج منك فلوس يقرأ عليك سورة الفاتحة مثلا يعني يقول عطني أنا مسلم هذا حصل معي أكثر من مرة أو كان الحقيق. وبعدين شعب متعايش جدا. متعايش يعني صحيح أنه ما هناك الحفاوة اللي قد يتوقعها الإنسان إنه لكن يعني من السهولة جدا أنك تدخل مع الناس ويدخلوا معك سواء أن عرفتهم أو لم تعرفهم فلا تحتاج إلى تكلف يعني من الشخص اللي زرته بلموزين ورحت فاجأت بزيارة أيه لا عندك معلومات <تصفيق> <تصفيق> هذا يمكن أن تعرف ربما تقصد هذه الزيارة الموحدة لأصدقاء الشيخ حمد نعم. الغماص كان جاء هو وعائلته إلى مدينة, اسم مدينة جورج أو كذا يعني كيبتاون حوالي 500 كيلو أه. وجاء إلى هذه المدينة في اليوم يعني الذي أنا سأسافر غدا نعم. إلى السعودية فكان عندي فراغ وأنا خرجت إلى صلاة الجمعة وأنا أقول يعني كان ودي أني يعني أزوره لأن ربما يعني سألت قلت للشباب يريد أن أزوره فرتبوا لي حجز في في الطيارة فبعد ما رجعنا من الجامع كان أحد الشباب غائب وحضر ورأنا نتكلم على الإنترنت وكذا وقالوا ما الخطب ماذا تريدون اه. اه. قلت قالوا له أن سلمان يريد أن يزور صديقه في مدينة جورج هذه قال أنا أنا أودك في السيارة كنت أنا هذا اللي أتمنى في داخلي لك لما أكن أريد أن أحرج أحد من الشباب لأنه الشباب عنده <تصفيق> مرتبطات ودروس وإلى آخره فذهبنا فوراً الغينا الحجز وذهبنا إلى تل... عن طريق البر وعن طريق البر وتعرفنا ببواسطة التقنية الحديثة على <تصفيق> موقع النزول ولما جينا وجدنا الأنوار مضاءة وبعض الملابس منشورة قلنا هذا هذا هؤلاء هم أصحابنا وطرقت الباب عليهم ففوجئوا من قلت افتح الباب ونادو كلان بل هممت أنا أقول شيء أكثر من ذلك لكن قلت ما نروع للجماعة واختحمت عليهم فإذا بالرجل يصلي بأولادي ودخلنا معهم إيه الصلاة إيه ويعني جلسنا تلك الليلة الجميلة وتناولنا ما معهم العشاء وبعدما انتهت المسامرة رجعنا في نفس الطريق ومن الغد سافرت إلى هذا العريفي أيضا العريفي الدكتور محمد كان موعدني يزورني نعم. بس انشغل وتأخر الوقت وأولاد يزاروني فا يعني الوعود باقي بحاله إن <تصفيق> شاء الله في إن شاء الله شخص سلمان أيضا يعني كان عندك نشاطات حيا قمت فيها هناك في جنوب أفريقيا من زيارات للمساجد أيضا النشاط اللي قمت فيه هناك الجامعة جامعة أكيب تاون حد يقولوني بعد الظهر الشباب يعني عندكني رغبة في محاضرة اليوم قلت نعم في محاضرة في الجامعة قلت أه. نعم متى توقعت يقولون بعد شهارة قالوا الليلة اليوم قلت خلاص الليلة قلت الليلة يلا <تصفيق> وبعد بعد ساعة مرواني وذهبنا للجامعة وفي قاعة كبيرة هو يعني عملت محاضرة كأعتقدني وضعت عنوانها الكلمة الطيبة ااا وهدف الرحلة القادمة أو أو يعني رحلتك القادمة في تخطيط معين حولها والله ما في شيء محدد يعني هي من هذا القبيل إن شاء إيه. الله يعني إن شاء الله تجهز البرنامج وحقيقة اللي رغبنا نعود إلى المدينة ذاتها إذا الله سبحانه وتعالى أذن يعني المدينة جاذبة يعني. المواقف طريفة شه سلمان حصلت معك. والله كثير يعني من المواقف يعني مثلًا ركبت مع سائق تاكسي مرة ووجدت كتاب مندللا باللغة الإنجليزية خلفه يعني هذا شيء لافت للنظر إنه كثير من أهل البلد. الأفريكان يعتزون مم. بمانديلا ويعتبرونه يعني رمز وشخصية كبيرة كذلك الناس اللي في عندنا في المكان اللي أنا فيه مجموعة كبيرة والحمد لله كان معي كتاب مع الله ن نسخة يعني كتبتها وترجمناه باللغة الإنجليزية وكتاب بناتي مايدو تارس وعطيتهم الكتب هذه يعني أعجبوا بها جدا الحمد لله وطبعا غير مسلمين وقالوا يعني طلب المزيد وكأنهم عرفوني من جديد من خلال هذه الكتب صاروا يأتون ويسألون الناس هناك يعني أيضا قريبون يعني أعتقد لو في مجهود طيب ممكن يكون الإسلام تأثيره أكبر بكثير في ذلك البلد يعني دكتور يعني وش أجمل الكتب اللي أنت الحين؟ طبعا زرنا مرة لما جاء أولادي ذهبنا إلى مكان مدينة اسمها عزنة وفيها اللي يسمونه جمبونج هذا. اللي هو يرمون الأولاد محمد ابني محمد والبراء نزلوا حوالي 250 متر العرض هكذا بالحبل يعني. إيه؟ هذا أكبر مكان في العالم لكن في مكان آخر في غابة يربطونك في حزام موجود في الصور ربطوا الجميع في حزام حقيقة أنا متهيب لكنهم قالوا بالنسبة لابني هذا ابن بنتي ميلاد قالوا كم عمره ثلاث سنوات ما يمشي ما يخالف فاستحيت إنه طفل عمره ثلاث سنوات يمكن أن يمارس هذه اللعبة ورجل شيخ في مثل سنني يتردد فيعني توقلت <تصفيق> على الله وانتهت اللعبة بسلام الحمد لله دكتور يعني الحقيقة في هذه في مثل هذه الزيارات الحقيقة أنا انا يعني سواء في زيارة جنوب أفريقيا أو في زيارة سابقة لك كانت في سريلانكا شفت صور كثيرة لك مع أبنائك أنتوا تصلي يا أنتوا جاء راكب الفيل معهم وأنت وأنت يعني هذه المعانى حيقال يعني نفتقدها كثير في في أسرنا الناس ما يدركون أننا بحاجة نحن كأسر يعني أن أن الأولاد يعني بعض الأباء يقول طيب إحنا أوكي أنا جبت لكم ساعة وسجلتكم في أفضل المدارس وسويت وفعلت وكذا ما يعرف هو أن الأصل والمهم عند هذا الولد أنك أنت تكون معه هو يبيك ما يبي هذه الفلوس على هذه الأشياء صح. هذه المعاني كانت جميلة لمسناها في رحلاتك دكتور يعني الصور هذه اللي كانت في, في سريلانكا في وفي جزر المالديف أيوة يعني كان معي محمد ابني وبعض الصغار وقام بالتصوير والشيء الغريب أنه تم نشر الصور هذه ما أدري كيف نشرها محمد يمكن انتقى منها ثم فوجئنا بأنها انتشرت بشكل غريب يعني وصار يعني يأتي ردود يعني غير عادية ثم استأذنوني بعض الصحف جريدة المدينة ونشروها في نشر جزء منها وفي المواقع الكترونية ربما كان الناس يعني تعبيرا عن الكلام بدلا من الحديث عن القرب من الأبناء والتربيه بعض الأشياء ربما أنه تذكرهم بأهمية هذا الأمر أنا أقول نحن بحاجة إلى أطفالنا أكثر ربما مما هم بحاجة إلينا حتى أه. نتعلم نتعلم البراءة نتعلم الصدق نعبر عن هذه المشاعر والأحاسيس اللطيفة الموجودة في في داخلنا أعتقد إنه هذا معنى مهم جدا وخاصة نحن نعرف الكثير من المشكلات المتعلقة بالعنف الأسري أو المتعلقة بالجفاف العاطفي الذي يعانيه الأولاد وتعاني البنات على وجه الخصوص. يعني كلمات الحب وكلمات العاطفة والاحتضان كأننا لا نجده إلا في المسلسلات أو في أحوال الخطأ أنت شعر الشيخ سلمان في رحلاتك أن مثل هذه الرحلات أنه أن أنت ممكن تكون أغلب العام مشغول لكن في مثل هذه الرحلة تقربك كثير من الأبناء ممكن يعني يعني في موقف لدى أن يمكن ابنتكم يا شيخ سلمان خير مثال يعني حينما أنت تبتعد عنها وتكون مشغول عنها تشوف أحيانا منها الصدود وكانها هي زعلانة منك لكن حينما يعني تقترب منها وتكون أكثر قربا مثل ما صار يعني في الغاء برنامج حجر الزاوية كانت هي أكثر السعيدين والفرحين بي... يعني هي اليوم اليوم المرة الأولى وأنا شلتها على كتفي واحد برسلني بالجواري سألها وقت حجر الزاوية يقولوا ما قاعدت تسوي فكنت أحملها وأدور في البيت وأقرأ ما تيسر من القرآن فكانت للمرة الأولى تضع يعني يدها على, على شعري قلت هذه إن شاء الله بشارة خير يعني على خير انه فعلا يعني ما دام الله قدرنا على أن نكون قريبين من أولادنا في الأولاد لهم حق هم أعظم صحيح. استثمار وأعظم ثروة للإنسان ومن الخطأ ان الإنسان ربما يهتم بالبعيد ويغفل عن القريب صحيح الشخص المامل للشيء الحقيقة الملفتة الحقيقة والجميلة جدا في شخصيتكم يعني رغم المشاغل أنك أنت استطعت ما شاء الله يعني أنك يعني ظهورك الإعلامي محاضراتك كتاباتك حتى في رحلاتك مع أبنائك أيضا لديك وقت كبير للتواصل مع الآخرين بل يعني أنا أكاد يعني أقول لك في في كثير من المجالس حينما يتم الحديث عن شخصية كشخصية الشيخ سلمان يعني كل واحد يقول والله أنا أرسلت للشيخ سلمان رسالة ورد عليه أنا والله رسلت لسؤال عن كذا ورد عليه حتى عندك وقت للرد على الناس بالرسائل وبالتواصل معهم بالمناسبة تكلمت قبل شوي عن الدف دف السيارة مرة في أحد البنات رسلت لي أن عندها مشكلة عائلية وكذا وتريد مني أن استمع إليها فرسلتها أنا مشغول كنت مشغول فعلا ولم يتسع الوقت لأكثر من هذه الكلمة أنا مشغول فجأني الرد قال طيب بس لا تدف يعني, بعض الناس يعني الكلمة خشنة لا تدفع دفعا يعني الحقيقي التواصل مع الناس خير وبركة والإنسان يستفيد والناس فيهم وفيهم ولكن يغلب على الناس أيضا أنه الناس إذا أنت طيب فهم يكونون أيضا مثلك وعطيب والكلمة الطيبة صدقة لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطقه إن لم تسعد الحال ربما أن من طفولة اجتماعي كنت بيع مع والدي في الدكان والمتجر وتعرف على البدو والحضر والكبار والأطفال والصغار ونأكل معهم سواء والنوم أحيانا ننام مع الأصدقاء ونسافر منذ المرحلة الابتدائية في للبر في الحج في العمرة ثم في طريق الدعوة وإلى اليوم أنا, انا أنا بطبيعتي الحمد لله مبتهج وسعيد وتجد وهذا فضل بين الناس. من الله ولكني مع الناس أيضا أجد السعادة كثير معهم والحديث والمؤانسة في السفر وفي الحضار ومن تعرف ومن لا تعرف كم رسالة تقريبا تأتيك في اليوم وكم تستطيع أن ترد؟ يختلف يعني مثل أمس رمضان أرسلت بالضبط 3500 آلاف وخمسمائة رسالة تهنئة للشباب. ما شاء الله. وبطبيعة ح أكثرهم كتبوا ردود ما أقول كلهم يعني ردود جميل وبعضهم أصلا قبل كتب لي تهنئة ويفوزان وهني أولئك الأخوة اللي ربما جت رسائلهم إما يكون غير مخزن الرقم عندي أو بعد ما أرسلت. ايه فمثل أيام رمضان وأيام العيد يطلع الرقم كبير الأيام العادية أقل من ذلك أيضا الشيخ سلمان ما يتعلق بالقراءة من الأشياء الحقيقة الجميلة معدل, معدل القراءة عندك ما شاء الله معدل جميل تعطي نفسك في هذا المساحة بل أنك وجدت نفسك في القراءة بشكل كبير القراءة هي فن من يتعمق فيها ويدخل فيها يستمتع فيها كثير في هذه الأجواء يصير سيرياني خلاص يجد نفسه بين الكتب كيف أستطيع أني أنا أصل إلى هذه المرحلة يعني أنا تعرف أعرف الوطن العربي عندنا مشكلة في معدل القراءة مشكلة يعني, يعني كبيرة أحد الأخوة اللي يقول أنه كان في, في القطار وفي طفل يبكي في فرنسا أو ألمانيا في يبكي فأمه فتحت الشنطة توقع أنه ستخرج حلوة أو شيء فأخرجت كتابا وأعطته له الله. فسكت يعني شاعت ثقافة القراءة عند الكبار والصغار أعتقد أنها ضرورة لتحقيق مبدأ النهضة الذي نصب إليه وفيما يتعلق بأيضاً القراءة منذ الصغر كنت أقرأ و والآن القراءة أصبحت عادة ولله الحمد وحقيقة مثل ما الإنسان في الوجبة إذا ما أكل نعم. يشعر بحاجة يعني جسدية للطعام كذلك العقل والمعرفة إذا الإنسان تأخر في القراءة، ولا قد يحدث حين ينشغل الإنسان نعم. يشعر بافتقار. الحقيقة أنا يعني البرامج التي أقدمها في, في وسائل الإعلام، نعم. في الغالب أنني استفيد منها في القراءة. نعم. إذا كنت سأتكلم مثلا إذا كنت سأكتب مثلا عشر صفحات، فأنا أقرأ مئة صفحة. ما شاء الله. وإذا كنت سأتكلم لمدة ساعة معناه أن عندي ما إني قرأت مئتين إلى ثلاث مئة صفحة أحياناً ليس فقط أقرأ بل أقرأ. وأكتب خلاصة لما قرأته هذا كله عندي موجود في أرشيف ضخم. جميل. أكتب جميل خلاصة لما قرأته ثم هذه الخلاصات أنقلها في في ورق وأقوم بتنظيمها وترتيبها بحيث تكون موضوع متكامل جميل يعني. جميل دكتور احنا في عندنا أيضا اتصال شخص تعرفه بس ما راح أقول لك فأنت بصوتك يمكن تتعرف عليها أو لا سلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا الكلام أنتم بخير. وأنتم بخير والسلامة وتحية لكل مشاهدين ورمضان مبارك عليكم وسلامي الحار والحبيب لحبيقنا وحبيبنا الدكتور سلمان العودة مرحباً يا صديقنا الدكتور طارق أنا ويا في في تركيا وعاد وجاي من ماليزيا الحين إن صح حد شيء لم يكلمني من هناك مرحباً <تصفيق> يا سلمان سعيدين بيطلع على عن رسالة. الله يسلم الله يحييكم دكتور طارق أهلاً وسهلا وكل عام أنتم بخير وأنت بأل خير يا أبو معاذ لك والأهل الكرام والجمهور الرسالة جميعا أنا الحقيقة بس مستمتع باللقاء وأتمنى إن شاء الله يعني نتواصل باستمرار وتستمر إطلالتك على الرسالة وتستفيد منك ومن علمك الغذير نعتبرك أسادنا وشيخنا من بعيد وعن قريب يا أبو معاذ الله يسلمك أنا حضرت العام عند الدكتور طارق في أكاديمية إعداد القادة بس كيف هي السنة إن شاء الله في ماليزيا <تصفيق> والله السنة كانت ممتازة جدا ومجموعة الشباب التي تجمعوا تجم يعني تجمع فريد فيعني برة الدعاءك الله يسلمك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء المباركة. الله يسلمك إن شاء الله وإن شاء الله يعني نرتب في اللقاء السنة القادمة تكون معنا ضيب الرئيس في الأكاديمية بإذن الله الله يسلمك إن شاء الله تعالى بشر الله يخلصك وشوقني دكتور لجنوب أفريقيا السنة جاية <تصفيق> والله إذا ما زرتها خلاص انتخاب وياك إن شاء الله <تصفيق> والله هذا أكبر شرف ونعمه يعني أسمع لازم يأخذون اسمه جنوب أفريقي لازم تأخذ عليهم commission هذا لازم تأخذ الله. على الدعاية <تصفيق> <وقلوم. تصفيق> <تصفيق> أنا ما عندي شيء بحب يسلم عليه الله يحيي الله سمعناه ونسأل الله سبحانه وتعالى ينتفع جميع الناس في علمك الله يسلم الله يحفظكم ألف حياكم شكر حياكم دكتور طارق سعدتنا باتصالك الله يراك وانت كذلك اطناعتنا بوجودك عن رسالة الله, الله يحفظكم حياكم حياكم ألف شكر حياكم الله يراكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله شكرا جزيلا. حياكم حياكم الله يحييك حيا. الدكتور طارق صوته مميز فعشان كذا ما استطعت اني اخليك شوية في معرفته لا ما شاء الله جزال الأخير يعني هو دعوب وصبور ومواصل وهذا يعني نمط نادر يعني في الدعاة نعم. يعني كل إنسان يواصل طريقة صحيح. ويبذل جهده ويصبر يعني هذا شيء جيد صحيح. يعني في نهاية المطاف لا بد أن يحصل الإنسان بإذن الله صحيح. على ما يريد شيخ سلمان يعني ما يتعلق بالرحلة وبالرحلات بشكل عام في ناس ما تجد نفسها في أنها ممكن تروح وتسافر وتغير جو هل أنت تعتقد الشخص أنت كل سنة تحرص على أنك تسافر شهر شهرين تقريبا في الصيف إلى أي مدى تعتقد أن هذه الرحلة تغير كثير من يعني من نفسيتك وتريحك أكثر وتسعدك وتخلي عندك نشاط وطاقة جديد يعني في السفر؟ أولًا هي سبحان الله خاصة رحلة إذا, إذا كانت مبرمجة يعني فيها تغيير غير عادي. فيه يعني بناء ليس سهلاً مم. يعني مسألة القراءة إذا مل الإنسان من الكتابة إلى أين يذهب؟ يذهب ليقرأ يكون معي مجموعة من الكتب حتى أني نعم. طلبت النجدة بعدما جاءوا أولادي أتولي بمجموعة كبيرة من الكتب نعم. فتقرأ في الكتب وطبعاً ممكن تقرأ عبر الإنترنت الآن وعبر الشاشة إذا مللت من هذا وذاك تذهب إلى المشي المشي كرياضة والمشي كتأمل في ملكوت السماوات وترضه في خلق الله والمشي كتعرف والمشي كصناعة إلف تصنع إلف مع الناس تصنع إلف مع المكان تصنع إلف حتى أنه سبحانه يجي المطر ينزل علينا المطر أقول أمطرنا بفضل الله ورحمته هنا ما تقول والله هذا بلد أنت في بلد غريب لا تقل هذا الدعاء هو فضل الله ورحمته في كل مكان والخلق خلقه والأرض أرضه والعبيد عبيده فهنا الحقيقة روح الانفتاح على الناس روح التعرف مع, مع الآخرين روح اكتساب التجربة يعني أنا أنصح الدعاه والمربين أن يكون عندهم نفس في مسألة الزيارات نعم. ومسألة الانتقال ومسألة التعرف بحيث لا يكون الإنسان عنده انغلاق أو عنده تقوقع أو عاش في بيئة خاصة وظن أنه يعرف كل شيء لا هنا يعني شوف قبور الصحابة وين وين كانت يعني في في في أماكن شتى من الأرض فهنا الإنسان يتعرف على شعوب على عادات على تقاليد على حكم على معارف على تجارب إنسانية وفي كل بلد تذهب إليه ستجد مسلمين يعني تاريخ الاميسونو والأبرتايد اللي هو الفصل العنصري المسلمون تضرروا منه وقتل يعني حتى في في روبن آيلاند هناك قبر خاص لمسلم جاء من ماليزيا وقتل لا لا ودفن هناك وفي في هذا المكان يعني قرأ القرآن وحفظ القرآن وفي وفي الجبل أيضا قبر آخر كنا نمشي وصادفنا فوقفنا وسألنا يعني الرجل الذي عنده يعني ذكر لنا سيرته أنه أيضا هنا قالوا هذا مسلم لاحقوه ظن الهلديين وقتلوا في هذا الجبل ودفن أه المسلم أه طبعا هناك يعني يعرفون أنه قبر واحد من من قياداته رموز أه الإسلام أه الحقيقة الحديث معكم ممتع للغاية شيخ سلمان و لا لك تأذلنا أنا عادة بقول لك قصة إذا لو هو بالحين أيوة. عن القبر هذا اللي. اي والله في الغد ويش رايك حلقة الغد الشهر. شلط شلط جزء عندنا شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله لا الحقيقة هذا جزء فقط وهي رحلة ثلاثة شهرين أخذنا فيها حلقة فاحنا عندنا بكرة محاور مهمة خلط. شرفنا دكتور الله, الله يحفظكم شكرا جزيلا لمتابعتكم أيها ولا خوات ألتقيكم بإذن الله تعالى في الغد معي أيضا في حلقة الغد كجزء ثاني الدكتور سلمان العودة. إلآن ألتقيكم أستودعكم الله علما اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة